ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على بإذن الله، فبإذن الله وليخذى الفاسقين، وما أفا الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسلا، الله يسلّط رسلا على من القدير نا افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وذوي السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما فَكُمُ الرُّسُلُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَى كُمْ وَمَا نَهَى كُمْ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ وأموالهم يرتعون صدلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هؤلاء هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدور حاجة مما أتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطا ومن يوق شح حنفسه فأولئك هم المفلحون